سب حسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحوى سنقرئك فلا تنسى